وَمَا لنا أَلَّ نَنتَوسْكَلعَنَ اللَِّ وَقَذَ هَدَ نَا شُولنَا وَلَ نَ أْدِرًا عَلََمَا آذَيْثُلُونَ وَعَلََ اللهَِّ فَلَْيتَعسْكَلِ الْمُتَاسون وَقَالََّينَ كَفَو لِثُلِهِمْ لَكْرِجََّكُنْ مِنْ أَغْدِن لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولنسلنكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف عذابه واستسحوا خابوا جدال عنيد من ورى جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بليس ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاطف لا يقجرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد